فنزال السبيت منصولا مع شرش أسباب مغفرة الذنوب، وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في السنن وغيره باسناد صحيح عيد مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن اجتمعنا على العبد حتى يهلكنا. فما دام الانسان يذنب ويخطئ كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كل بني ادم خطاء فيلزم من ذلك ان يسارع المسلم الى اسباب بفضل الله تبارك وتعالى جعلها لنا سبب لمغفره الذنوب فينبغي ان يمتثل الانسان لامر الله تبارك وتعالى وتوبوا الى الله جميع وان تخلص من الذنوب بأسباب مغفرتها في اللقاء الماضي تحدثنا عن شيء من أسباب مغفرة الذنوب، وفي هذا اللقاء نكمل إن شاء الله عز وجل ما قد بدأنا قال المصنف محدش بول الله لي قال المصنف في السبب الثالثة عشر من أسباب مغفرة الذنوب أن يبيت متوضئا طاهرا فاذا بات الرجل وهو متوضئ طاهر من الذنوب والمعاصي طاهر من الذنوب الظاهره ومن اوساخ قلبه والطهارة عند النوم قسمان طهارة الظاهر هي معروفه الوضوء وطهارة الباطن وتكون بالتوبه وهي اكد من طهارة الظاهر لان القلب يمتلئ بالغل والحق والحسد والبغضاء والضغينة وربما يموت الرجل في نومه ربما يموت الرجل ويحمل في قلبه هذه الاحقاد والغل والاوساخ والضغائن فيموت ولم يطهر قلبه لذلك كان سبب من اسباب مغفره الذنوب ان يبيت الرجل او المراه متطاهرا يتوب إلى الله عز وجل ويلجأ إلى ربه أن يزيل أن ينظف قلبه مما علق به من الحقض والغل والحسد لكل مسلم وحسب قبل أن أذكر السبب ودليله حديث مات عن جميلا أخرجه الإمام النسائي والإمام أحمد في مسنده والإمام عبد الله بن المبارك أيضا في مسنده وعبد بن خميد في منتخبه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنة قال انس فطلع رجل من الانصار تمطف لحيته من وضوئه كان متوضئا والماء الذي تساقط من لحيته على اثر وضوئه وقد تعلق عليه في شماله فسلم على النبي عليه الصلاه والسلام في المنطلق قال انس فلما كان من الغد نحن جلوس عند النبي عليه الصلاه والسلام فقال صلى الله عليه وسلم يصلع عليكم الان رجل من اهل الجنه قال انس فطلع نفس الرجل على نفس الهيئة تنطف لحيته من وضوئه وقد تعلقنا عليه بشمال قال انس فلما كان من اليوم الثالث قال عليه الصلاه والسلام يطلع عليكم رجل الآن من أهل الجنة فطلع ذلك الرجل على نفس الهيئة فقال أنا فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله ابن عمر بن عمرو بن العاص لأن هذا الرجل بشاره نفسه بالجنة ثلاث مرات في ثلاث أيام متتاليات ما الذي يفعله؟ لماذا؟ فقال أنا فتبعه عبد الله ابن عمر بن عمرو بن العاص فلما ادركه قال يا عبد الله انه حدث بيني وبين ابي ملاحاه واقسمت ان لا ادخل عليه ثلاث ليالي فان رايت ان تؤوي لي فعلت يعني امكث عندك هذه الثلاث ليالي فعلت فقال الرجل نعم فكان عبد الله بن عمرو بن العاص عند هذا الرجل ثلاث ليالي فيقول عبد الله بن عمرو فلم اره يقوم من الليل شيئا كثيرا غير انه اذا تعار من الليل وتقلب في فراشه ذكر الله حتى يقوم لصلاه الفجر يعني لم يكن له كبير صلاه ولا صوم ولا اعمال كثيره بها يبشر بالجنه فقال فلم اسمعه الا يقول خيرا فلما مضت الليالي الثلاث وكدت ان احتقر عمله فقلت له يا عبد الله إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ثم ولا هجر ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يطلع عليكم الآن رجل من اهل الجنة ثلاث مرات في ثلاث أيام فطلعت أنت فقلت آوي إليك لأنظر إلى عملك فأقتدي بك فلم أرك تعمل كثير عمل فمن الذي بلغ بك هذا فقال الرجل الذي رأيت اللي أنت شفته بالضبط قال عبد الله بن عمر فلما وليت دعاني قال غير أني أبيت ينام إذا انقضى ليلته غير أني أبيت لا أجد في نفسي على المسلمين غشا ولا أحسد أحدا من المسلمين على خير أعطاه الله إياه فقال عبد الله بن عمر بن العاص هذه, هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق إذن فان يبيت الرجل متطهرا ليس معناه ان يتوضا تطهر من الذنوب الظاهر, من الظاهر لا انما الباطن ايضا انظر هذا الرجل يبيت وليس في قلبه حقد ولا غل ولا حسد على اي احد من المسلمين فبشره النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بالجنه ثلاث مرات في ثلاث ايام متواليات لذلك كان سبب من اسباب مغفره الذنوب ان تبيت طاهرا من الاحداث والالجس والارذال من الذنوب الظاهرة الأوساخ ومن الذنوب الباطنة حقد القلب والضغينة ولا يحمل لأحد من المسلمين في قلبه غين أما الدليل حتى يكون سبب الأسباب مخفضة الذنوب الحديث رواه الإمام الطبراني كما هو مدون عندك بإثناد جيد عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي شيخ الإسلام هاجر وهو صغير مع ابيه ولم يحتلم استصغر يوم احد واول رجوه شارك فيها الخندق وهو من من بايع تحت الشجره وكان جبلا في الاتباع زكاه النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل على اثر رؤيا راها ابن عمر وكان يقول كنت شابا عزبا أبيت في المسجد فرأى في منامه ان ملكان اخذاه فذهب به الى النار قال فرايتها مطويه كطي البئر ولها قرنان فقال لي ملك ثالث لم ترع فلما اصبحت قصصت الرؤيا على حفصه اخته فقصتها على النبي عليه الصلاه والسلام فقال نعم الرجل عبد الله اذا كان يقوم من الليل فلم يترك عبد الله بن عمر قيام الليل بعد قطو فالحديث من روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام قال طهروا هذه الاجساد طهركم الله طهره كما قلت طهر ظاهر طهره باطنه طهركم الله هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره في شعاره اي في ثوبه الذي يلي جسده يبيت معه ملك في شعاره في ثوبه الذي يلي جسده كيف ذلك ان الله على كل شيء قدير والملائكه اجسام نورانيه لا يلزم ان يشعر الرجل بالملك فقد كانت الملائكه تنزل على الصحابه وهم لا يشعرون نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وراه وكلمه وخديجه تدخل حديث صحيح مسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو قال جبريل لرسول الله هذه خديجة تأتي معها إبادة فأقرئها من ربها السلام ومن السلام فلم تشعر خديجه بجبريل وهو معه فلما دخلت خديجة رضي الله عنها فقال عليه الصلاة والسلام يا خديجة هذا جبريل يقرئك السلام هي لم ترى وأيضا قول النبي عليه الصلاه والسلام إذا اجتمع أو ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الحديث إلا حفتهم الملائكة هل تشعر بالملائكة الآن؟ نعم لا تشعر بها الآن الملائكة كما قلت أجسام نورانية لا يلزم أن يشعر رجل بها وقد حفت طالب العلم قال عليه والسلام مسلم لطالب العلم صنع إنت في درس أتيت إلى المسجد طالب علم هل شعرت أنك تطأ أجنحة الملائكة وهي حقيقي تضع أجنحتها لطالب العلم فالعبرة بظهر الأرض وكذا عائشة رضي الله عنها وأسيد بن حضايا يقول كما عند الإمام الحاكم كنت أقرأ سوره البقرة فلما ختمتها سمعت وجبة من خلفي يعني صوت فظننت أن فرسي تنطلق فسمعت قائل يقول اقرأ ابا عتاب هذه كنيته أو ابا عتيك قال فالتفدت فإذا مصابيح مدلاه بين السماء والأرض فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الملائكة تنزلت لقراءة القرآن لو مضيت لرأيت العجب هل أبو عتيق رضي الله عنه الصحابي وسيد بن حضائر كان يشعر بالملائكه لا يشعر به فلا عجب إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره في ثيابه التي تلي جسده داخلي يعني كما يقولون لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال له أي الملك اللهم اغفر له اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا والملائكة مخلوقات لا تعطوا الله ما أمرها ويفعلون ما يؤمرون فدعائه مظن في الإجابة فكلما تتقلب الملك يقول اللهم نغفر لعبدك فإنه بات طاهرا فما أعظم هذا السبب من أسباب مغفرة الذنوب، فالتحضر هذه المراية أنك تفعل بكل سبب تسمعه تفعله فمن يبيت الليلة إن شاء الله متوضعا مستحضرا هذه النية فليرني أحدكم ساعدة الجد، فهذا أول فهذا أول حديث من أحاديث أسباب مغفرة الزنوم في هذه الليل والحديث أخرجه كما قل الإمام الطبراني هو صحيح في السنة الصحيحة برقم وفي صحيح الجامع برقم 3936 نعم المهم يتوضع المهم يتوضع ويطهر قلبه أين نعم وهو واعي متيقظ يتوضى تاني. نعم يتوضع فقط كما قال عبد الله كما قال عمر رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه يا رسول الله أيرقد أحدنا هو جنوبك قال نعم إذا توضع وضوءه للصلاة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث كما قلت أيضا أخرجه المنزلي في الترغيب والترهيب والهيثم والحافظ في الفتح وجعله المسند بن عبات وفي لغ من بات في شعاره أو من بات متوضع أو طاهرا بات في شعاره ملك لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك اللهم مغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا هذا السبب الأول السبب الثاني من أسباب مغفرة الذنوب وهو ذكر يحفظ نكرره إن شاء الله حتى نحفظ قال المصنف في السبب السبع عشر قولوا هذا الذكر إذا استيقظت من النوم روى الامام البخاري البخاري روى الإمام البخاري في الصحيح عن عبادة بن الصامت وعن ابن عمر أيضا يعني الحديث من مسند عباده ومسند عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل تعار يعني صاح بصوت عالي او تكلم او تقلب في الفراش والظاهر انه تقلب في الفراش الظاهر أنه تقلب في الفراش لان ابن التين عليه رحمه الله قال ظاهر الحديث أن معنى تعارى استيقظ من الليل لأنه قال بعدها وقال فمن يفعش يكون تعارى يعني قال استيقظ من الليل وتقلب في فراشه من تعارى من الليل فقال حين يستيقظ احفظ الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله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 ثم قال رب اغفر لي غفر له أو قال بعدها اللهم اغفر لي غفر له أو دعا استجيب له يعني إذا استيقظ من نومي فقال هذا فدعا استجيب له سبحان الله فهذا موعود الله فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاة أما مسألة قبول الصلاة فما أكرم عبد قبل الله عز وجل منه فعل حسن البصري رضي الله عنه الحسن البصري كان يقول وجدت لو ان الله قبل مني عمل ادخل الجنه على طول فهذا موعود الله تبارك وتعالى عن لسان نبيه صلى الله عليه وسلم انه من فعل هذا وذكر هذا الذكر وجعله على لسانه واذعن الى الله عز وجل والتج الى ربه واعلنها بالتوحيد والاعتراف بنعمه الله عز وجل ويتبرأ من الانداد ويتبرأ مما نهى الله عز وجل عنه إلا إذا دعا الله استجاب وإذا صلى قبل الله عز وجل صلاته فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يحفظه ان يغتنب ويخلص النية لله تبارك وتعالى حتى الإمام الدودي قال نعم كل دعاء له فضل ماشي هذا إذا طيب ولن يدم رصين آخر ماشي الإشكال هذا له فضل آخر نو فضل إنما هذا فضل علي فضل عازف فضل عظيم اسمع مثلا ما قاله الإمام الداودي عليه الرحمه الله قال من قبل الله عز وجل له حسنة لم يعذبه بقر من قبل الله منه حسنة لم يعذبه لأنك الله بزيز الكريم فلو قبل منك حسنة وهو الذي يعلم عاقبة الأمور سبحانه وتعالى فإنه رضي عنك فلا يقبل الله عز وجل شيئا ثم يحبطه أبدا لذلك قال الحسن البصري وددت أني أعلم أن الله قبل لي سجزة واحدة يا ابن ادم يا عبد الله اغتنم هذه الفرصه واغتنم هذا ومن العجيب أن سرى الإمام الفرابري الذي روى صحيح البخاري عن الإمام البخاري الإمام يقول أجريت هذا الذكر على لساني كان بيحفظه حال انتباهي ثم ندم فأتاني آتى وقال وهدو إلى الطيب من القول سبحان الله وهذا الإمام الفرابري إذن فينبغي لمن سمع هذا الحديث أن يحفظ ويعمل به.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 ثمب الثالث من أسناب مكفلت الذنوب وهو برقم ثمانية عشرة صلاة الفجر في جماعة والذكر بعدها حتى تطلع الشمس ثم تصلي ركعتين روى الإمام الترمذي في سنن وكذا البغوي والتبريزي في مشكات المصابيح وحسنه الألبان وفي صحيح الجامع برقم ستلاب تلتمائة تتة واربعين حديثه صحيح حسن عن انس بن مالك انس بن مالك بن النضر بن ضنضم بن جندب بن حرام المتجاري المصاري المدني الخزرجي المفتي المقرد أبو حمزة الانصاري خادم رسول الله وتلميذه وتبعه رضي الله عن أنا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر صلاة الفجر صلاة التي تفعل في هذا الوقت فقد اقسم الله عز وجل بها فقال والفجر أين نحن من صلاة الفجر من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله المعنى استمر في مكانه الذي صلى فيه حتى لو طلب العلم لو قرأ القرآن لو ذهب إلى آخر المسجد لو تحلق في حلقة للعلم وقرأ فيها حتى ولو كان في الحرم فطاصل يعني يشغل نفسه أو طلب علم أو مجلس وعظ ما دام في المسجد والمعنى في المسجد وليس في مكانه الذي صلى فيه بعض الناس لا يتحرك وهو يحتاج إلى الحركة ظنا منه أنه معنى من قعد ثم قعد أنه قعد في مكانه لا يتحرك لا لو أن يتحرك ويأتي بمصحف وله أن يتمشى أيضا ولو أن يذكر الله ويطوف إن كان في بيت الله الحرام ويجلس في مجلس علم أو وعظ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم, ثم صلى ركعتين هذه أول صلاة الضح تسمى صلاة الإشراق وصلاة الضح إذا طلعت الشمس قدر ميل ميل بعد الإشراق اللي موجود في النتيجة بحوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة هذه أول صلاة الضح وصلاة الضح من هذا الوقت إلى قبل الظهر بحوالي ربع ساعة. أو ثلث ساعة وأفضلها قبل الظهر بنصف ساعة تقريبا وهذه صلاة سماها النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الأوابين الأوابين الخاشعين السائبين الذين يأبون إلى الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمد الفصال والفصال أبناء الناقة الجمل طري الخفه خلاص، فإذا اشتدت حرارة الشمس قبل الظهيرة يرمز يرفع قدم ويضع الأخرى لأن الأرض حارة فلا يستطع ما زال خفه حي خفه قدمه ما زال حيا فإذا رمض الفطيل هذا وقت ثلاث الأوابين ثلاث الضحى فتصلى بعد الشروق بقدر قدر رمش ثلث ساعة وربع ربع ساعة وأيضا في آخر الوقت فهذا له فضل وهذا له فضل ثم صلى ركعتين كانت يعني المكتوبة والأجر له كاجر حجه وعمره تامه تامه تامه كررها للتاكيد هذا الحديث يمر على اذان كثير من الناس ولا يستشعر فالحج يجب ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عمرو بن العاص اما تعلم ان الحج يهدم ما قبله والعمره الى العمره كفاره لما بينهما ما اجتنبت الكبائر فانت في صلاتك للفجر وجلوسك في نفس المكان تذكر الله حتى تطلع الشمس فتصلي ركعتين اخذت اجر حجه وعمره تامه تامه تامه كررها النبي عليه الصلاه والسلام فهذا سبب عظيم من اسباب ما قلت من منا لا يذنب ومن منا عد ذنوبه فوجدها قليلة كلنا يغتاب ويقع في المحرمات نعوذ بالله تبارك وتعالى من الخذلان حتى اذا بدا اليوم ابدا به كفاره يا اخي امكث ماذا ستفعل ماذا ستصنع في بيتك ما هي الا ساعة ساعه 9 ساعة وربع وقت قليل واجر عظيم حجه وعمره تامه تامة تامة وبالمناسبه كنت في سفر في سنة من السنين حوالي 1425 نحن في كام؟ 33 يعني كام سنة؟ سبع. 9 سنين فكنا نتر هذا الحديث وكنا في بلد الله الحرام. فقال قائل قال لي أخل لما حددت بهذا الحديث قال يعني إحنا ندفع فلوس وندفع ونغرب ونتعب و... ونأخذ أجر عمرة هو هناك يأخذ أجر حاجة عمرة والله لا يمسك فجاءه النبي عليه الصلاه والسلام في المنام فقال حج وعمره تامه تامه تامه وانرجمت انفك يعني العمده على اخي الذي روى لنا هذه الفسره ولكن يعني من ذا الذي يضيق واسعا ويحجره هذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحان الله فهذا سبب من اسباب مكروه الذنوب فيا عباد الله ما هي الا ساعه ساعه, ساعة واحده ما الى الفجر ساعه سبحان الله لها أجل عظيم فهذا سبب من أسباب أن الذنوب الزنوب لا فيما إذا اعتاد المرء عليه وكل عبادة في بدايتها شاقة شاقة اعلم أن إذا وجدت خفه في نفسك لفعل شيء فاعلم أن الشيطان يؤذك اليه أجل وإذا وجدت ثقل في العبادة فاعلم أنك على الطريق فعايز تقوم الليل هتلاقي خفه ولا هم الجو ساعة أو طيب عايز تحضر ده ياه. نفسك ثق مثلا جزئين أو ثلاثة وجلست لك كفا صفحة العيان وقت فدائما تجد ثقل لأن أنت تحارب نفسك الأمرة بالسوء دائما تأمرك بالسوء ونفسك اللوامة تلومك إذا فعلت الطاع كنا عملنا مصحبة المعلم عدي الجانع المستعدي والنبي والشيفار والشهوات وشياطين الإنس وأنت بمفردك فإذا وجدت خفة في نفسك لفعل شيء أنت متشكك فيه فأعلم أنه مدخل لما دخل الشافات حتى لو كان ظاهره غاشه يقول لك يوم الفجر الجمعة أقبل كل جمعة أقبل كل جمعة أقبل صد الجمعة فأما تسنة القراءة بالسجدة. السجدة صل السجدة وابتدع بدعة تقصي الفجر بالقنود. أنا بنعاني من دي سبحان الله كل ما أصل الفجر يوم الجمعة لازم غاية المسجد يوم الجمعة ولو نسيت ورايح. افتكر في الصلاه يا رب ما يقنطش يا رب ما يقنطش. ويقنط باته. طول الاسبوع ما بيقنط فيجي في فجل الجمعة. هذا تقصير هذه بدعه سبحان الله. ها? ما حصلنا هم هم مخرجينني من دائرة اللي ما ينفعش بلا. بس شوف لو شاروني اخبارهم ممكن يسمعون لما لا ازاي نسال الله السلام. يعني ان شاء الله نسلط عليهم واحد من اخواننا. ينصحهم ويأمرهم بمعروف ان اعلموا. طيب. هذا مقصر هذه أنا مقصر لأقل أن أبين ولكن لا أستطيع أن أبين في هذا المكان لأن هذا وبال في هذا المكان فيعني لعل الله عز وجل يذكرنا ونأمر أو نوصي أحد إخواننا أن يبين ينبههم لهذه نعم لا. لا هذا وقت كراه هذا وقت كراه يعني نعم آخر وقتها قبل الظهر بمقدار ربع ساعة إذا كانت الشمس في كبد السماء إذا زالت الشمس يعني لو واحد تعود عليها فنام عنها أو نسيا فليصليها بعد الظهر فيه. هذا على جواز قضاء الفوائد. وهذا الظهر والعلم عند الله فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي الفوائد إذا فتاته سنة كان يقضيها عليه الصلاة والسلام السبب التاسع عشر المشي من البيت إلى المسجد متوضئا هذا سبب جميل من اسباب نقضه الذنوب وكثير منا يفعله ولا يستحضر هذا تعود ان يطابق ولكن استحضر هذا السبب الرائع في اسباب نقضه الذنوب روى الامام ابو داود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا الحديث من مسلم سعيد ابن المسيب عن رجل من الانصار صحاب عن رسول الله فمعرفه الصحابي او عدم معرفته لا تضر فالصحابه كلهم عدول كلهم ثقات فذكر الصحابي ماشي لم يذكر الصحابي لا يضر حديث اخراج ابو داود والبيهقي وهو في صحي الجامع برقم اربعمائه قال عليه الصلاه والسلام اذا توضا احدكم فاحسن الوضوء يعني اسبغه واتمه وجعله ثلاثه وجمع بين الفرائض والسند اسبغ الوضوء يعني مشكلة أي كلام كده نقول في وضوء عن وضوء هناك وضوء أسبغوا صاحبه واعتقد هذا ونواه وهناك وضوء يعني ماشي إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء أو الوضوء ثم خرج إلى الصلاة هذا فعل ورد في جملة أحاديث منها في حالة حديثة بغليرة صلاة الرجل في الجماعة تضعف عن صلاة في بيته في سوق خمسة وعشرين ضعفا وذلك إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة وعند الإمام مسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله مشى ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئه والأخرى ترفع درجة وفي لفظ في الصيحين الحنفة بمنيرا كل خطوة إلى الصلاة أو تمشيها إلى الصلاة صدقة فالمشي إلى الجماعات له مزيد فضل كما قال الله صلى الله عليه وسلم إعمال الأقدام فهذا ورد أو هذا المعنى ورد بألصاد كثيرة قال عليه الصلاة والسلام إذا توقع أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئه حطه يعني وضعه سيئه اللي هو الجائي الى المسجد نعم نرجو له الاجر ولكن لابد ان يستقبل بالنيه الحمد لله وفي لفظ اصلا في معنى خطوته خطوه اسم مره وخطوه ما بين القدمين في الخطوة نفسها يرفع الله عز وجل له درجة ويحط الله عز وجل عنه بها سيئة في نفس الخطوة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا حط الله عنه يعني عن هذا الجائي الذي جاء متوضئاً سيئاً فليقرب أحدكم يعني مكانه من المسجد أو ليقرر من باب التفعيل يعني هذا إذا كان مكانه بعيد أو مكانه قريب إذا كان يأتي من مكان بعيد فهذا أفضل طبعا في التواب وأوفر وأكثر في الأجل بنو سلمة بلو سلمة كانت مساكنهم في عوالي المدينة ما المدين... وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حوالي ثلاثة كيلو يعني تقريبا لاني سرتها فاستبعدوا المسافه فأرادوا ان يتحولوا الى جنب المسجد بجوار رسول الله فقال دياركم بنو سلمة تكتب اثاركم فليقرب احدكم او ليبعد فان او ليبعد فإن اتى المسجد فصلى في جماعة غفر له هذا والشاهد قد مخلوق الذنوب غفر له فان اتى المسجد وقد صلوا الناس يعني الحاضرون في المسجد قد صلوا بعضا من الصلاه يعني وبقي بعض صلى الرجل المسبوق الذي جاء متوضئا ما ادرك يعني صلى معهم ما ادرك من الصلاه واتم ما بقي منفردا لحاله وقد صلى صلى مع الامام فاتى الصلاه كان كذلك يعني يغفر له اذا فالقضيه ليست هذا الامر ليست في ادراك كل الصلاه فلو ادرك من الصلاه ركعه واحده ايضا غفر له لانه توضأ وجاء متوضئا وكلما خلي بالك احنا ذكرنا قبل ذلك ان الذي يتوضا تسقط ذنوبه ذنوب وجهه مع الماء في نحياته وذنوب فمه إذا مجى الماء وذنوب أنت وتسقط ذنوب يدي إذا بطش في الحراس وتسقط ذنوب رأس وذنوب رجلي، كل هذه الذنوب تسقط فإذا أحسن نضوء غفر له أبو بعدين إن هناك ذنوب كلما خطى إلى المسجد خطوة تغفر له ذنوب ويرفع في الدرجات إن لم يكن هناك ذنوب أصلا هذا سبب من أسباب الرفع فإذا جاء إلى المسجد فصلى فأدرك حتى الإمامة في ركعة واحدة فاتم غفر له فما اعظم هذا السبب من اسباب مغفره الذنوب فلننظر الى نفحات الله تبارك وتعالى فالسبب الرابع من اسباب مغفره الذنوب بالعباده في الهرج الهرج اما كثره الكذب واما القتل واما البلاء وإما الفتنه واما اختلاط امور الناس كل هذا هرج وما يحدث الان هرج العبادة في الهرج إن لم يكن هذا هرج قتل في اليمن قتل في سوريا قتل في البحرين قتل في مصر بلطجة وتكبيت وخطف وارتصابه كل هذا هرج فماذا أفعل في هذه الظروف حتى يغفر لي قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخراج الإمام المسلم والترمذي والبغوي والطمراني الضياء المقضفي وعبد بن حميد وابن ماجح عن معقل ابن يسار معقل ابن يسار المزني البصري من أهل بيعة الرضوان أبو علي ولم يكن أحد من الصحاب هذه الكنية إلا معقل أبو علي مات بالبصرة رضي الله عنه في آخر زمن معاوية أخرج له الجماعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج العبادة اسم جامع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من قول وفعل ظاهر وباطن صلاه صدقه صيام قول معروف امر معروف نهي عن منكر نصح لكل مسلم زياره مريض زياره الاخوه صله رحم العباده اي عباده في الهرج العباده في الهرج فقد قال عليه الصلاه والسلام حتى اذا رايت صحا مطاعا وهوا متبعا واعجابك لراي برايه ورايت دنيا مؤثره هرج ورايت امرا لا بد لك من طلبه ورأيته لا لابد لك من طلبك لازم تخش فيه وإلا هتدفع هرامة والغرامة ده كلام فارغ يعني هياخد غرامة من مين ولا من مين ولا من فأنا عن نفسي هتفع الغرامة معلت عرب عليها فلوس كثير من كل من حكومة من غيرها هناخد ألف جنيه مخافات؟ دفعتك كم؟ كم؟ جنيه؟ فين؟ دفعت فين؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا لا لا مخالف السيارة هل أتكمل على المخالفة لشيء آخر لا لا لا لا أعتقدش المهم ورأيت أمرا لابد لك من طلبه ماذا فعل يا رسول الله طلف عليك بخاصة نفسك العباد إلزم بيتك على خطيئتك ودعلك أمر العامة وفي رواية وإياك وأمر العوام أنا ما لي عامة ده كل أمر عوامل كل أمر السلام عليك بخاصة في العبادة في الهرج نرجع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال العبادة في الهرج كهجرة الي الهجرة إلى رسول الله تجب ما قبلها ولا هجرة بعد الفتح ما عادش هجرة ولكن العبادة في هذه الظروف كهجرة إلى رسول الله لا ننشغل بما ينشغل به الناس ولكن اقبل عليك بخاصه نفسك عمرو بن العاص كان جاء مبايعا لرسول الله فلما بسط النبي يده ليبايعه قبض عمرو يده فقال عليه الصلاه والسلام ما لك يا عمرو قال اشترط قبل ان ابايعك اشترط ان ابايعك اشترط وما وما يا عمرو قال اشترط ان يغفر لي فقال عليه الصلاة والسلام يا عمر أما علمت أن الهجرة تهدم ما قبلها سبحان الله وكأن الله عز وجل ما أراد أن يحرم المسلمين الهجرة فاوحى إلى نبيه وهذا موعود النبي عليه الصلاة والسلام من لم يهاجر فليعبد ربه في وقت الهرج ولا يخلو زمان إلا وفيه بعض الهرج أحيانا لازم حتى وإن كان الهجر الهرج ليس على المستوى العام إنه على مستوى خاص لإخناء البلد وكاثر القتل عليك بخاصة نفسك ادعو ربك اعبد ربك فيها دعانك أمر العام ومعلوم أن الذي يتفرر للعبادة في هذا الوقت الأفراس الذي يتبر... يتفرر للعبادة قليل من الأفراس إنما كله ينصاع وراء التحليلات السياسية وراء الكلمات الجوفاء وراء التلفاز. فضائيات تعال نشوف هنا عمل ايه وهين عمل ايه هو انت يعني انت لست محللا سياسيا ولست داعيا الى الله يعني ممن يعول على كلامهم فينبغي ان تتابع حتى تشرح للناس او تحذر الناس انما تقضي كل الاوقات وتنسى حظك من العباده لا فهذا يا عباد الله سبب من اسباب مغفره الذنوب ان تعبد الله في الهدي في الفتنه في التناحم في كثرة القتل والكذب واختلاط أمور الناس صلى الله وتعالى وسلم أن يحصل خاتمتنا وأن يأجرنا كأجر من هاجر إليه سبب الذي يليه من أسباب ما قلت قال المصنف يحفظنا الله جميعا. مم. الحمد لله إذا أسلم المرء وحسن إسلامه يعني إيه وحسن إسلامه هو لسه في أي نعم كثير منا وكثير من المسلمين لم يحسن اسلامه هو مسلم بالوراث ويقول لا اله الا الله لكن ليس لم يحسن اسلامه بعد كثير الكذب كثير الوقيعة في المسلمين فاجر قتول ظلوم غشوم فهذا لم يحسن اسلامه ولم يحسن اسلامه فاخرجه الامام البخاري من حديث ابي سعيد الخدري الامام المجاهد الفطيح سعد بن مالك ابن سنان ابن ثعلبه الخدري استشهد ابوه يوم احد وشاهد بيعه العقبه وغزا الخندق مع رسول الله وبيعه رضوان وكان احد الفقهاء المجاهدين ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاه والسلام اذا اسلم العبد العبد هنا ذكرت او خرجت مخرج الغالب والا فالمراد بها الرجل والمراه الرجل والمراه كما يقول مثلا تقول على ابيك وامك الوالدان الوالد الوالدان ها الوالدين ابي وامي فهذا خرجت مخرج الغالب فالوالد ذكر والوالده انثى ولكن تخرج مخرج الغالب الوالدان وكما تقول مثلا من الشمس والقمر القمران الغالب يعني فهنا خرجت كلمه العبد مخرج الغالب يعني الرجل المرء اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يعني صار إسلامه حسنا باعتقاده السليم وإخلاصه لله ودخوله في الإسلام ظاهرا وباطنا وأن يستحضر دائما مرتبه الاحسان أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فهو يراه سبحانه وتعالى هذا حسن إسلامه لا يفعل الفعل إلا وهو يراقب الله ولا يترك الترك إلا وهو يراقب الله فلماذا يترك الإنسان أموالاً ويترك ما يشغله ويشغل الناس لأن الله يراه مرتبة الإحسان فلو استحضر هذه المرتبة في أعماله فقد حسن إسلامه قال عليه الصلاة والسلام إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه يكفر يغفر وأصل الكفر التغطية قال تعالى يعجب الكفار نباته الكفار الزراع الفلاحين فاصل الكفر التغطيه وما سمي الكفر كفرا الا لتغطيه الشجر هذا الكفر وما سمي الليل كافرا الا لانه يغطي النهار وما سمي الكفر كفرا الا لانه يغطي الايمان فاصل الكفر التغطيه ولكن هنا معناه مغفرة الذنوب. نعم عليكم صور كبير يكفر الله يعني يغفر الله والمغفرة السكر والمحر فيسمى المغ المغفر المغفر هذه البيضة الخوزة مغفر لأنها تقي أو تغفر تقي الرأي قال يكفر الله عنه كل سيئة كان أذلفها وكان بعد ذلك القصاص. يعني كتابه المجازاه في الدنيا ولكن عبر بصوره الماضي لتحقيق الوقوع كما يقول الله عز وجل اتى امر الله تحقيق الوقوع وكما يقول عز وجل ونادى اصحاب الجنه هم نادوا ولا لسه سينادوا ولكن من باب تحقيق الوقوع الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف والسيئه بمثلها الا ان يتجاوز الله عنها لانه هو الغفور سبحانه وتعالى انه يضاعف لمن يشاء نعم وكان بعد ذلك القصاص الكتابة كتابة المجازات في الدنيا الآخرة يعني من فعل التحمل الأماني من فعل حسنا تكتب لا كان بعد ذلك القصاص الكتابة المجازات في الدنيا السبب الذي يليس ليه انتظار الصلاة بعد الصلاة كم يبقى على العشاء؟ نعم؟ طيب يعني اللي عنده سؤال نتدخله بعدما خلص ويفأل ضرط اللي وصلنا الى ما قال المصنف في السبب الثاني والعشرين من اسباب مغفره الذنوب اولا يعني السبب الذي تكلمنا فيه الان حديث الاسحار الخدري اذا اسلم العبد فحسن إسلامه يغفل عنها كثير من الناس الان هو يمضي مع الماضي ولا يستحضر مرتبه الاحسان كثير منا ينسى لذلك علمنا شيوخنا أن نكتب أسئلة اربع ونضعها في هذا الجيب، في هذا الفتح وقالوا أي فعل أو قول تفعله أو تقوله لا تتكلم إلا إذا أخرجت هذه الورقه فيها إيه؟ أربعة أسئلة سؤال. سؤال الأول ماذا تريد بهذا الفعل السؤال الثالث من تريد بهذا الفعل السؤال الثالث هذا الفعل يحبه الله السؤال الرابع أقدر عليه بمفردي أربعة سؤال لو أم العلنة ديت لك يا محسن قبل ما تجاوب طلع الورق. ها ماذا اريد ماذا الفعل؟ اريد مصلحه ماشي يبقى السؤال الثاني من اريد اريد وجه الله ولا وجه المخلوقين ها وجه الله حسن المعاشره خيركم خيركم لاهلك طيب السؤال الثالث هذا الفعل يحبه الله ام لا يعني بدل ما اقولها هي ايه يا بنت ال... يحبه الله اكون سباب لا يبقى انتبه أي, اي فعل اي سؤال اي كلمه تكلمت قال لك يا اراك فلان فلان الفلان قولوا فلان فلان ده قبل ما تتكلم اه استنى افتكرت سؤال اول, أول. مكتوب عندك ايه انا عايز الفيله ده ايه غيبه نميمه رياء كشفي طيب قول ده انا عايز بيه والله مصلح خير طيب السؤال الثاني من تريد عايز اتغاء مرضات الله ولا اتغاء الناس امشي مع السائرين ولا ايه القضية هتوقف نفسك بنفسك اي فعل واي قول طلع الورق مرة جاء ان شاء الله عايز كارتك خلاص حطه في جيب ولا رأس انك تعلقه كمان بس دليل هتتعود شيوخنا علمونا هذا التعود هتتعود بعد كده هتتعود كل ما شويه اي حاجة بس عم الشيخ نحن نطلعها في اليوم مليون مرة ما هو ده المقصود انك تراجع مفه هذه مرتبة الاحسان كلها هذا امر يعينك على تحقيق مرتبة الاحسان مش سأل جبريل ورسول الله حليس الصحيحان حليس عوض الصحيح. يا محمد ما الاحسان قال ان تعبد الله كأنك ترا فإن لم تكن ترا فإنه بس يبقى مش هتعمل اي فعل ولا هتتلفظ اي لفظ اي لفظ اه من قولك بهذا لفظ ماذا قولت بهذا الأرض؟ وإذا كان الأمر حلال مباح يفقى السؤال الأخير الرابع هل أستطيع أن أفعله لوحدي؟ عايزين نغير مصر؟ طب نعمل إيه؟ عارف أعمل لوحدي؟ إنما كنت شادر أعمل لوحدي؟ آه نخ كمان؟ إيه دي القضية؟ عايزين نخلع واحد نحط واحد طب واحد لوحدك؟ تبقى مشكلة؟ لازم أن ترع للحق يعوانا واضح المسألة وهذا فيه تغيير المنكر بغير منكر خلاص رأس المسألة يعني مثلا عندنا في البلد دي البلد دي فيها منكر ظاهر وعارفين انت لو رحت لوحدك إيه يعني لا يقبلك يبقى ما تعملوش ليه؟ لأنه سيجر عليك منكر أكبر ايه حتتضيرك وحتتبهش طيب ماذا تفعل؟ ائتي بأقوام حتى تستطيع أن تغيره ولكن بشرح يكون منكم وتعرف عليه أن كرهوا الشرح وعرف وضحت المسألة فأي فعل أي قول أي هدف أي اعتقاد اسأل نفسك الأربع سئلة أنا نسيتهم بقى انتوا للصف هي جاب كده ماشي انتظار الصلاة بعد الصلاة الحمد لله كلكم استحضرتوا النية انتظار الصلاة بعد الصلاة فهنيئا لكم روى الامام مسلم في صحيح من حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم الا ألا هنا استفهام مش اداه التفات استفهام ولا نافيه ليس للتنبيه بدليل قولهم بلا هذا نفي ونفي الاثبات اثبات سؤال يعني الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا يمحو يغفر يمحو الله به الخطايا ويحتمل المحو هنا ان يكون في كتب الحفظه الملائكه تكتب اعمال اليوم ويمحوه الله الم يقل ربنا يمحى الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب فيحتمل إن المحو هذا يكون في صحف في كتاب الحفظه ويكون دليلا على غفرانها يمحو الله به الخطايا يعني انت ارتكبت خطايا في هذا اليوم وسجلت في كتب الكرام الكاتبين ولكن ليست في اللوح المحفوظ لان لحظه غلا علم انك ستتوب او ستفتك او تاخذ بسبب من اسباب ما قلت الجنوب فمحاها هناك فرق بين التدوين في اللوح المحفوظ هذا رفعت الاقلام وجفت الصحف ولكن هناك تدوين يومي هناك بقى تقديرات وفيش تقدير العمري والتقدير الدهري والتقدير الأزني والتقدير اليومي يعني مسائل كثيره لا دخلنا بالآن المهم قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمح الله به الخطايا يعني التي كتبت ويرفع به الدرجات إعلاء المنازل في الجنة والجنة درجات والنار دركات ما الدليل جميل والجنة درجات يرفع لها الذين املوا منكم الذين قلتوا العلماء ما ينفعش الدرجات للاتنين درجات اه بنجيم بنجيم المعجب ما ينفعش للاتنين للجنة والنار اللي حافظ هنا هيجيب قال تعالى ولكل درجات مما عمل تنفع ما يعني اجا كده على المشي تقولك لك عم زالنا درجات والنار دركات نعم ولكن ما هي تمشي طيب ويرفع الله به الدرجات اعلاء المنازل في الجنه كما قلت وربما يعني كما قلت ايه الدرجات الاثنين بلى يا رسول الله قالوا بلى يا رسول الله دلنا بلى إجابة اسباغ الوضوء على المكاره المكاره شده البرد الم الجسم والمكانه جمع مكره بالفتح هو ما يكرهه الشخص عموما يشق عليه مثل المرض يتوضا وهو مريض البرد الشديد جسمه يتالم من الماء البارد مثلا الماء منقطع ويطلبه كل هذا اسباغ اسباغ الوضوئي على المكانه كل هذا يكرهه الماء رايحه ويشتري ماء احيانا هذه عم عن الشيخ الشقه حصل، كنا في سفري ولم نجد ماء فاشتريناه. ما في اشكاء طيب اصباغ وضوء على المكاره وكثره الخطا الى المساجد الخطا جمع خطوه ما بين القدمين وانتظار الصلاه بعد الصلاه يعني علق فكره وقلبه وشغله بها انا اقعد ليه اسمع درس العلم وايه اتعلم وايه أصلي على رسول الله، وايه? إيه تغشين الرحم، تحفون الملائكة، يذكرني الله بذم، و وايه? أصلي، حتى لو انصرف الى بيته، شغل عقله وقلبه وفكره و بالصلاة، هذا الذي قال عنه رضي الله صلى الله عليه و في سبعة يظلهم الله ذل و ما ذل، إلا ذل، قال ورجل قلبه معلق، يعني خرج القلب إلى البطين و وعلقه في المسجد، ولا مشغول شغل بها. يعني يعني يخرج إلى الحياة ولكن قلبه معلق بالصلاة التي يعني معلق المساء وانتظار الصلاة بعد الصلاة قال بعض العلم هما الصلاتان في نفس الوقت الظهر والعصر أو المغرب والعشاء ها وهذا الظاهر يعني بعيد هذا بعيد وإلا فانتظار أي صلاة فضل الله قال فذلك الرباط فذلك الرباط فذلك الرباط الرباط أصل الحبس على السيف فكأنما حبس نفسه على هذه الطاعة وهذا افضل الرباط على اعتبار يعني ان جهاد النفس رباط ومن لم يستطع جهاد الاعداء الرباط للثغور رباط الجهاد فهك هو الجهاد والجهاد مغفره للذنوب فهذا الرباط هذا الرباط من لم يستطع ان يرابطه جاهد انتظار الصلاه بعد الصلاه انا ادلكم على ما يفعله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات قلنا بلى يا رسول الله اسباغ الوضوء على المكان كثره الخطأ إلى المساجد انتظار الصلاه بعد الصلاه قبل الاخير صيام يوم عرفه هذا الترمذي من سننه في سن حديثه بقتاده الحارث بن ربعي الانصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد احد الحديبيه وقيل اسمه النعمان وقيل عمرو عن سنه بن الاكوع عن النبي عليه الصلاه والسلام قال خير فرساننا ابو قتاده في غ... في سريه أو في غزوه نام النبي عليه الصلاه والسلام في سفر فتأخر عن راحلته كاد ان يصل فرفعه أبو قتادة رضي الله عن أبو قتادة فظل هذا حاله حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قال أبو قتادة فقال النبي عليه الصلاة والسلام يغفر الله أو اللهم احفظ أبو قتادة أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه استعمله علي رضي الله عنه طيب قال عن ابي قتاده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفه ان احتسب على الله ان يكفر الاحتساب على الله اللي هو البذل الى طلب الاجر البذل الى طلب الاجر يعني لا يطلب الاجر الا من الله ايمانا واحتسابا ايمانا بفرضيته من ثمر رمضان واحتسابا يطلب الاجر من الله ولا يريد الاجر من احد لا اريد منكم جزاء ولا شكورا يعني الا بإخاء وجه ربه الأعلى ايضا فاحتساب الاجر من عند الله تبارك وتعالى ان يكفر السنه ذنوب السنه الصغائر التي قبله والسنه التي بعده بمعنى ان الله عز وجل ان يحفظه ان يذنب في هذه السنه او يعطى من الثواب ما يكون كفاره لذنوب التي اذنبها في السنه ان اذنبها او يكفرها على الحقيقه ولا اشكال بالعشا. طب أخيرا صيام يوم عشروات. روى التمذيد الأصل أيضا من حديث بقتادة. قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عشروات. إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وصيام يوم عرف أفضل لأنه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم صيام عشروات منسوب لموسى عليهما جميعا الصلاة والسلام. ويعني وآ هذا أيضا تكلمنا فيه كثيرا وهذا أيضا سبب من أسباب مغفرة الذنوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكف لنا ذنوبنا. وإيثارنا في أمرنا وأن يكفر عنا سيئاتنا إنه لذات والقدر عليه وصلى الله وسلم وبارك على بنا محمد ونأسف إن شاء الله بعد ذلك.